تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان واذا حسيت بالغربة سلرت بظلوعي تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاع انسان سوى اللي منعرفت وحبهم بالقلب مشروعي تعال اسكن وسط صدري وبد وحتشه الوجدة واذا حسيت بالغوبة تسلل رد ضروري يا نسكن بصدري ما تمت في دفاه انسى سوا اللي من وحبهم بالقلب مشروي هلا وسط صدري وانت به للقلب والشريان ما هو خوف عليه إلا غراكم فيه مزروع يا ورد طيفي يا جوري ما يزرعه لبنان يا هتنى الربيع المختلف بالكم والنوع لفطيفك ولج منزلك يا الغالي التحنان عسى طيفك بشوفك يا شفاة الروح متبوعي دعا نسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان واذا حسيت بالغروبة تسلرت بضروعي دعا نسكن بصدر ما تمتى في دفاع سوا اللي ما عرفت حبهم بالقلب مشروي على وزن اليتيم اللي كتبت مهما ما خوان نويت تكتب مشاعر خاطر بالحيل مليون على الوحيد اللي ذنوبه ما لها غفران ذكرت ما نسيته لو ذنوب فيني تروعي رقيق إحساس والألماس منه غار بالأثمان كريم في شعوره باتجاهي ما قطع جوعي فعنس كن وسط صدري يبدد وحشة الوجدان ويدا حسيت بغربه سلرت بضغوع فعال سكين بصدر ما تمت في ذهفه انسى اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروي بخلا بلوصل للي تجرع منه الحرمان تقبلت الكرم بالسلب خرماه من طبوعي قبل كانت مشاعر داخلي أهضمها الكتمان على صدفات فجر في حشاي وتوقد شموعي هلا يا وردتم في خاطري ما ضمها البستان أسج أحيان لكن لو ذكرتك ضاعت سنوعي فعنسك الوسط صدري وبدد وحشة الوجدان وإذا حسيت بالغروة تسلّى والرد بضروعي فعنسك الام صدر ما تمتّى في دفاع إنسان سوى اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروعي هلا ياللول والمكنون في المحار يا المرجان هلا يسر سجت الخيال وسبت تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان وإذا حسيت بالغربة سلرت بضلوعي تعال اسكين بصدر ما تمتع في دفاع إنسان سوى اللي منعرفت وحبهم بالقلب مشروعي تعال اسكين وسط صدري وبدد وحشة الوجدان وإذا حسيت بالغربه سلعت بضروع فعال سكين بصدد ما تمتع في دفاع انسى السول اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروعي